Book two ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni الثلاثاء الثلاثاء <تصفيق> أولستا الأربعاء الأربعاء <تصفيق> تشورستا الخميس الخميس <تصفيق> فريدا الجمعة <تصفيق> الجمعة السبت <تصفيق> السبت شوتا الاحد, الأحد الاسبوع الاسبوع تل شدة؟ من الاثنين إلى الاحد من الاثنين الى den første dag er mandag. Aljøm Awal høy al-æthnæn. Aljøm Den anden dag er tirsdag. Aljøm uthænig, høy al Den tredje dag er onsdag. Aljøm هو الاربعاء اليوم الثالث هو الاربعاء Den <تصفيق> اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس <تصفيق> اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس هو الجمعة اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت Den اليوم السابع هو الاحد اليوم السابع هو الاحد ونهار 7 الأسبوع فيه سبعة أيام. فيه سبعة أيام. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.